سلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء 114. حكيم عليم 115. وكذلك ولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا محشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقص هُنَّ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُكُمْ وَيُنذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا